و ن س أ ل ك اللهم لمن بني له هذا الجامع المبارك اللهم اجعل روحه في علين واجعله ممن ي أ خ ذ كتابه باليمين اللهم اجعل قبره ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة و أ م و ا ت ن ا و أ م و ا ت المسلمين